وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَا يَشْتَهُونَ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدَّ وَهُوَ كَفِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ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 ما ترك عليها من دابة، ما ترك عليها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى.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 اللهم لقد أرسلنا إلى أمين من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم